الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله لا اله الا الله والله اكبر استو اقيموا صفوفكم وتراصوا اتموا الصف الاول فالاول الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليوروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله أكبر الله أكبر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 والعاديات ضبحا فالموريات قد حبا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 يعلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أعلموا> اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ خبير الله اكبر الله